التسجيل الرابع والعشرون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه النبوة اختيار الله لعبد من عباده بإنزال الوحي عليه ليبين له الشريعة التي يجب عليه اتباعها فإذا أَمَرَ الله هذا النبي بتبليغ تلك الشريعه للناس كان رسولا فالرساله فضل عظيم من الله يهبه لمن اراده لا تكتسب بجهد قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته وعدد الرسل في القرآن الكريم خمسة وعشرون رسولا منهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم